بغربة وتوها مني وكلام كثير مستغربو كان سهل في لسان ملازمني دلوقتي ليه مستصعبو كنت لما قاربتاني دموعي مني بيهربوا شغلتني الحياة وجريت ورا الدنيا وانسيت كتاب الله علشان حاجات تانية وأنا بقلب الصفحات تجي في بالي حاجات أسرح أنا فيها واستغفر المولى ده دا كلام دولة من الدنيا وما فيها من الدنيا وما فيها أيام بتجري من بين إيديا لأهم شيء بأجله ما الوقت دا محسوب علي وهندم عليه لو أهمله دي العيشة لما بدي حواليا بتحلى كل مرتلو شغلتني الحياة وجريت وارا الدنيا وانسيت كتاب الله علشان حاجات تانية وانا بقى الصفحات تجي في بالي حاجات أسرح أنا فيها واستغفر المولى دا كلام داولة من الدنيا وما فيها من الدنيا وما فيها